النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهادرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. كان ذلك في الكتاب مستورا